تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري في مدارسنا لمختصر التحرير في أصول الفقه في أصول الفقه الحنبلي وهذا المجلس الرابع والعشرون ينعقد في هذا اليوم السبت 30 من شهر شوال سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث عندما أورده الإمام ابن النجار الحمبل رحمه الله تعالى من الفصول المتعلقة بدلالة العام ومسائله وقد مضى لنا فيه المجلس الأول في تعريف العام وصيغه وبعض مسائله المهمات وسنتدارس في مجلس الليوم إن شاء الله تعالى فصلين آخرين من الفصول التي أوردها المصنف في المختصر فيما تتعلق أيضاً بمسائل العام وهي من مهماته كمثل أنواع العام المخصوص والمراد به الخصوص ومسألة الجواب الوارد على سؤال عام كيف يعامل وكذا من المسائل المتعلقة بالعموم في مجلس اليوم عموم المشترك وعموم الحقيقة والمجاز وعموم دلالة الاقتضاء والإضمار وعموم المفعول المحذوف وعموم متعلقات العام وعموم نفي المساواة وعموم المفهوم هذه المسائل التي هي من مهمات مسائل العام التي تأتي معنا في فصل مجلس اليوم إن شاء الله تعالى وليعلم ثقكم الله أن مباحث العام تعد من صلب مسائل العموم ومهماته الذي هو من أهم أبواب دلالات الألفاظ في علم أصول الفقه ذلك أنه لا يكاد يخل نص من نصوص الشريعة من لفظ من الفاظ العموم ففقه هذا الباب وإحسان التعامل معه امساكم بزمام النصوص الشرعية في استنباط الأحكام منها لن يمر بك نص فيه حكم أمر أو نهي إلا وله متعلق لأن التكليف قائم على أمر ونهي وكل أمر أو نهي المستفاد منه أحكام الشريعة لا بد أن يكون متعلقه في النص لفظ وهذا اللفظ إما أن يكون عاما أو يكون خاصا فمن هنا كان إتقان أبواب العموم ومسائله من أهم المهمات ولهذا أفرد عدد من الأصوليين وأهل العلم أفردوا مسائل العموم وقضاياه في مصنفات مستقلة كما مضى في مجلس الشهر المنصرم في الحديث عن صيغ العموم وقد أفردها العلاء بالتصنيف والقرافي وعدد من أهل العلم رحم الله الجميع لأنهم أدركوا أن اتقان هذا الباب وتحصيله للمتفقه والفقيه والنظر في الأدلة هو من الأهمية بمكان فكذا مسائل العموم التي تمر معنا في مجلس الشهر هذا والذي يليه إن شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين وعمومه مراد تناولا لا حكما وقرينته لفظية قد تنفك والعام الذي أريد به الخصوص كلي يستعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا وأخص وعمومه غير مراد وقرينته عقلية لا تنفك في هذه الجملة مسألتان المسألة الأولى هذان المصطلحان العام بعد تخصيصه ويسمى العام المخصوص والمصطلح الثاني العام الذي أريد به الخصوص فأول المسألتين هو التفريق بين هذين المصطلحين وما يترتب عليهما من أحكام والمسألة الثانية هو الحديث عن العام المخصوص وحجيته فاعلموا رعاكم الله أن العمومات في الشريعة في نصوص الشريعة في ألفاظ الكتاب والسنة سنفان عام باق على عمومه وربما سموه العام المحفوظ، يعني المحفوظ عمومه بحيث لم يخص منه شيء وذلك مثل قولك إن الله بكل شيء عليم هذا العموم لا يخص منه شيء لأنه لا شيء يستثنى من علم الله سبحانه وتعالى هذا عموم مضطرد باق على عمومه والنوع الثاني من العمومات وهو أكثر العام والمخصوص ونقصد به كل عموم دخله تخصيص سواء أخرج التخصيص بعض أفراده أو أكثر أفراده أو كثيرا من أفراده وقلنا هذا أغلب العمومات وأكثرها وذلك مثل قولك تعالى مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا عموم الإنسان فكل إنسان محكوم عليه بالخسارة ثم جاء التخصيص إلا الذين آمنوا الآية قد أفلح المؤمنون، هذا عموم، كل مؤمن داخل في الفلاح ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا تخصيص بالوصف، فليس كل مؤمن، بل الخاشع في صلاته، إلى آخر الآيات، فكل آية تخصيص من العموم الذي قبله وهكذا، فهذان نوعان، ونحن كلامنا الآن على العام للمخصوص، ولما الكلام عنه؟ لأن الكلام فيما سبق عن حجية العام، من حيث هو عام باق على عمومه وقد مر بكم أن الخلاف بين الأصوليين في نوع دلالة العام حيث يقول الحنفية دلالته قطعية يقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابل إن دلالة العموم ظنية والفرق بينهما كبير فجاء الكلام هنا في المسألة التالية هذا إذا بقي العموم على عمومه ظني الدلالة فكيف إذا دخله تخصيص؟ لماذا السؤال؟ السؤال لأن العموم إذا حكم عليه بظنية الدلالة والدلالة الظنية ضعيفة فكيف إذا تأثرت الدلالة هذه بمزيد من إخراج بعض أفراده فإنه سيضعف فجاء الكلام أيبقى العموم بعد تخصيصه حجة؟ أم تزول حجيته؟ قال رحمه الله العام وبعد تخصيصه حقيقة وهو حجة أذاني أمران هل إذا خص من العموم بعض أفراده فزال عنه اسم العموم تقول الإنسان عام ثم قلت إلا الذين آمنوا إذا ما بقي الإنسان على عمومه سؤال هل لا يزال يسمى لفظ الإنسان في هذا النص عاما ستقول نعم يسمى عاما حقيقة أو مجازا لأن العام الحقيقي هو المستغرق لجميع أفراده وقد تبين هنا بالتخصيص أن بعض أفراده قد خرج بالتخصيص فهل يسمى هذا اللفظ في هذا النص يسمى عاما حقيقة أو مجازا فيه قولان قال رحمه الله العام بعد تخصيصه حقيقة لماذا حقيقة؟ لأن الأصل في العموم التخصيص فحيث وصف اللفظ بالعموم فيبقى على عمومه ولو خص منه بعض أفراده هذه القضية الأولى والقضية الثانية في العموم المخصوص الاحتجاج به قال وهو حجة إن خص بمبين بهذا القيد لأن العموم إن خص بمجمل دخلته الجهالة يعني يقولون مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أين العموم؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم بهيمة الأنعام الأنعام هذا عموم وقد وظيفت إليه لفظة بهيمة فبهيمة كل الأنعام حلال هذا عموم ثم دخله التخصيص بالاستثناء فقال إلا ما يتلى عليكم هل التخصيص هنا مبين أو مجمل؟ مجمل إلا ما يتلى عليكم وقت نزول الآية قال الله كل بهيمة الأنعام لكم حلال إلا ما يتلى إلا ما سيأتيكم وكان هذا تخصيصا بشيء لم يكن معلوما فالعموم إن خص بمعلوم فهو حجة لكن إن خص بمجمل بغير مبين كمثل الآية ففيه قيد يخرجه قال حجة إن خص بمبين فإن خص بمجمل لم يكن حجة عند الأكثر لإبهامه ما وجه الاحتجاج بالعموم إذا خص بالمبين؟ كثير من الوقائع والشواهد التي قام عليها فقه الصحابة رضي الله عنهم إنهم كانوا ما يزالون يحتجون بنصوص العموم في خطاباتهم في مناقشاتهم ومحاوراتهم وهم يحتجون بدلالة العموم وكثير من تلك العمومات مخصوصة فدل على أنهم لا يزالون يرونها حجة فهذا مقام الاحتجاج بالعموم الذي دخله التخصيص وهكذا صنيع الفقهاء إلى اليوم فكل عموم يستدل به في نصوص الكتاب والسنة كثير منه بل كان أكثره إن لم يكن كله عموم مخصوص فلو سقطت الحجية به ما بقي في اللفظ العام شيء يستدل به لكنه باق على عمومه والدليل صنيع الصحابة رضي الله عنهم جميعا انتهينا من مسألات العموم المخصوص في شقين تسميته عموما حقيقة والثاني الاحتجاج به إن خص بمبين وإن خص بمجمل فيبقى مبهما ننتقل الآن إلى التفريق بين العموم المخصوص والعموم الذي أريد به الخصوص أما العام المخصوص فقد علمتموه لفظ عام مستغرق للأفراد متناول لها ثم دخله التخصيص بإخراج بعض أفراده فأخرج منه بعض الأفراد وبقي سائره باق باقيا على عمومه أما العام الذي أريد به الخصوص فهو بعض المواضع في نصوص الشريعة جاءت فيها ألفاظ العام جاءت فيها ألفاظ العام لكن الكلام لم يقصد بها العموم وإنما أراد بها الخصوص. ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى في غزوة حمراء الأسد لسورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في منصر فيه من غزوة أحد لما رجع إلى المدينة وأتاه جبريل عليه السلام يأمره بالتوجه إلى حمراء الأسد حيث تناقلت الأخبار أن المشركين لهم كرة للعودة إلى المدينة بقيادة أبي سفيان فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه وفيهم نزلت الآية الكريمة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يعني ما أصابهم في أحد من القتل والاستشهاد والجراح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس هل كل الناس على وجه الأرض ذاك قالوا لهم هذا الكلام الجواب حتما لا هم بعضهم ماذا قالوا لهم قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم من يقصدون بالناس الثانية كفار قريش وهل قريش كانوا كل الناس على وجه الأرض آنذاك هل الناس الأولى إذا قلت إن المقصود بها نعيم بن مسعود ولا الناس الثاني إذا قلت المقصود بهم كفار قريش الناس لفظ عام يطلق على كل إنسان فلا الأول أريد به كل الناس وللثاني أريد به كل الناس أليست الصيغة واللفظ لفظ عام لفظ عام لكنك ماذا تقول عنه عام؟ أريد به لا ليس مخصوصا عام أريد, أريد به الخصوص ليش قلنا عام أريد به الخصوص لأنه من البداية عند التكلم به لم يقصد به العموم ماذا قصد به؟ قصد به الخصوص وقل مثل ذلك في قوله تعالى في سورة النساء لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن قيل إن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا مثال لعام أريد به الخصوص لا كل عام ومثله قوله تعالى في سورة الأحقاف في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها هل الريح التي أرسلها الله عز وجل على قوم عاد دمرت كل شيء في الكون دمرت الشجار والجبال دمرت البحار دمرت الأرض والسماء الجواب لا إنما دمرت مساكنهم ومنازلهم وأثاثهم وكل ما يتعلق بهم وهذا عام كل شيء هو كذلك من العام أريد الذي أريد به الخصوص السؤال أنا كيف أعرف أن هذا اللفظ العام عام على حقيقته أو عام أريد به الخصوص كيف أعرف ما في عربي سمع هذا النص وتبادر إلى ذهنه العموم المطلق الذي يستغرق كل شيء إذن سياق الكلام كما يقول الآن بعد قليل قرينته عقلية بمجرد أن تسمع توق أن ليس المقصود تدمير كل شيء ولم يكن المقصود أن كل الناس قد جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قتالا وليس كل الناس هم الذين أخبروهم ولهذا فإن الشافعية رحمه الله في كتاب الرسالة وهو يتكلم على أنواع البيان فرص على إيراد هذه المسألة وكان من أوائل من تكلم فيها رحمة الله عليه وبين أن العرب على لسانها العربي وبأسلوب العرب كانت تتكلم بهذا النوع ولم يكن أحد يوهمه هذا الاستعمال شيئا غير المراد لكنه من أن يتفقه طلاب العلم لمعرفة هذه الألفاظ لأن من وجوه البيان التي يفهم بها نص الشريعة معرفة هذه الأنواع من العمومات فإذا هذا عام أريد به الخصوص السؤال هل يعطى احكام العموم؟ أبدا لأنه ليس عام ليس له من العام إلا الصيغة واللفظ لكن من حيث التناول هل لفظة الناس وكل شيء في الآيتين؟ تناولت أفرادها لم حيث التناول ما تناولت الأفراد فإذا كان اللفظ لم يتناول الأفراده فمن باب أولى أن الحكم لا يتناولهم وهذا الفارق الكبير أما العام المخصوص فعام حقيقة أريد به العموم وتناول أفراده ثم دخله التخصيص فيقال عام المخصوص وعام أريد به الخصوص ما زال الأصليون يريدون المصطلحين للتفريق بينهما وقد عرفت أن العام المخصوص أمثلته كثيرة جدا في نصوص الشريعة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون كثير من النصوص فيها عمومات مخصوصة والعام الذي يرد به المخصوص الخصوص كما سمعت العام المخصوص عام حقيقة لكن العام الذي أريد به الخصوص لا يسمى عاما إلا مجازا لأنه ليس عاما في الحقيقة العام المخصوص كما يقولون في التفريق المراد به أكثر من غير المراد بلفظه إذا أطلق اللفظ العام ودخله التخصيص فإن المراد باللفظ يعني من أفراده التي دخلت تحته أكثر وما ليس بمراد باللفظ أقل على عكس العام الذي أريد به الخصوص فإن غير المراد باللفظ أكثر والمراد باللفظ أقل مثل ما قلت لكم تدمر كل شيء فلو حصرت الأشياء هل التي دخلت في التدمير أكثر أو أقل جواب أقل فالعام الذي أريد به الخصوص ما ليس بمراد باللفظ أكثر والمراد باللفظ أقل على عكس العام المخصوص العام والمخصوص قرينته في التخصيص لفظية كما قال المصنف وقد تنفك معنى المقرين اللفظية أن يأتي نص آخر فيخصصه استثناء أو صفة أو شرط إما في نص نفسه أو في نص آخر وعلى كل حال قال وقد تنفك يعني ربما جاء المخصص في لفظ العموم مصاحبا له وربما جاء منفكا عنه لكن العام الذي أريد به الخصوص قرينة الخصوص فيه لفظية أو عقلية عقلية عقلية فليست لفظية ولا تنفك معنى لا تنفك أنه منذ أن تكلم به المتكلم فإن القرينة حاضرة فلا لو جاءكم أحد وأنتم جالسون هنا في الحلقة قال تصنعون؟ كل الناس دخلوا فالروضة يصلون يعني قصد كل إنسان على وجه الأرض لا ولن يفهم هذا أحد القرينة منذ أن تكلم بها المتكلم في عدم إرادة العموم كانت حاضرة حاضرة عنده وهو يتكلم وحاضرة عند السامع وهو يسمع فالقرينة لا تنفك عند إطلاق واستعمال العام الذي يراد به الخصوص قرينته عقلية ولا تنفك عنه وأيضاً من المقارنات أن العام المخصوص عمومه مراد مراد تناولاً لا حكماً يعني أنت لما تقول في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون هل كل مؤمن ينال الفلاح؟ الجواب نعم اللفظ يتناوله لكن الحكم لا ليش لا؟ لأنه دخله تخصيص الذين في صلاتهم خاشعون فغير الخاشع في صلاته ما يدخل في هذا والعصر إن الإنسان لفي خسر هل تناولت الآية كل إنسان؟ من حيث التناول نعم لكن من حيث الحكم لا ليس كل إنسان في خسارة لأن الله استثنى إلا الذين آمنوا الآية فإذا العموم المخصوص عمومه يتناول أفراده لفظا لا حكما ليش لا حكما لأن الحكم دخله تخصيص طيب والعام الذي أريد به الخصوص عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما إذا ما تناوله باللفظ فمن باب أولى لا يتناوله بالحكم اتصل المصنف رحمه الله بعض أوجه المقارنة والأصوليون بين مطول ومختصر في إراد الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص قال هنا رحمه الله وعمومه مراد تناولا لا حكمة. ماذا يقصد أي العمومين مخصوص. المخصوص وعمومه مراد تناولا لا حكما وقرينته لفظية وقد تنفك ليش قرينة لفظية لأنها المخصصات التي تأتي قال والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي الناس لفظ كلي لكن استعمل في نوعين بن مسعود أو استعمل في كفار قريش الذين شاركوا في غزوة يحد فقط تدمر كل شيء لفظ عام لفظ كلي لكنه استعمل في جزئي في جزء من المعنى قال ومن ثم كان مجازا فما نسميه عاما إلا من باب المجاز قال وقرنته عقلية لا تنفك نعم سنت الله إليكم قال رحمه الله والجواب للمستقل تابع لسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه والمستقل انساو السؤال تابعه فيما فيه منهما وإن كان أخص اختص به السؤال وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد هذا الشطر الآخر في الفصل وهو الحديث عن إجابات الأسئلة كل سؤال في النص الشرعي سواء في آية أو في حديث قال الله تعالى ويسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، يستفتونك، قل الله يفتيكم، كل نص فيه سؤال يعقبه جواب، وكذا في نصوص السنة النبوية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة فيجيب السائلة، حصر الأصوليون إجابات الأسئلة لأن مهمة من حيث العموم والخصوص، يعني ماذا لو دخل سائل؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يخصه رجل ظاهر من زوجته والثاني جامع في نهار رمضان والثالث أصاب محظورا من محظورات الإحرام وكل واحد جاء وسأل فأجاب عليه الصلاة والسلام هذا مهم لنا في الشريعة والأصوليون يعتنون به بأن هذا مورد للأحكام كيف نتعامل مع الجواب قالوا انظر الجواب الشرعي الذي يأتي جوابا على سؤال إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل ما المقصود بغير المستقل غير المستقل الذي يكون الجواب فيه نعم أو لا أو يكون جوابا مبنيا على السؤال إما الجواب المستقل فهو الذي بحيث إذا أفرد الجواب في جملة استقل الكلام تماماً ولو لم تعرف السؤال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ركب قوم للبحر ومعهم ماء قليل فإن به عطشوا أي توضأون من ماء البحر ما قال توضأ أو لا تتوضأ قال في ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته جواب عام مستقل لا علاقة له بالسؤال بحيث لو فصلته استقل جملة تامة لا تحتاج إلى جواب بخلاف الجواب الغير المستقل. المصنف رحمه الله أورد أنواع الإجابات لأن كل منها له حكم ابتدأ بالجواب غير المستقل قال رحمه الله والجواب للمستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه الجواب غير المستقل مرتبط بالسؤال ومن القواعد الفقهية عند الفقهاء السؤال معاد في الجواب فهو متضمن الجواب متضمن للسؤال عموما وخصوصا من أمثلة ذلك في سورة الأعراف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم نعم, إيش؟ وجدنا نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هذا مثال الجواب غير المستقل ومثل ذلك أيضا حديث أنس الذي أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه لما قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم كل الإجابات لا نعم إما لا وإما نعم هذا جواب غير مستقل السؤال كيف يتعامل معه الفقهاء في استنباط الأحكام قالوا انظر إلى السؤال فإن كان السؤال عاما فيكون الجواب عاما إذن هو على القاعدة الفقهية السؤال معاد في الجواب بمعنى نعم يأخذ بيده ويصافحه لا لا ينحني له هذا جواب يضمن فيه معنى السؤال الجواب للمستقل تابع للسؤال في عمومه فإن كان السؤال عاما فالجواب مثله طيب وإن كان السؤال خاصا قال وفي قول إشارة إلى ما تقدم في صدر الكتاب من اصطلاح المؤلف رحمه الله أن المسألة إن كان فيها قول آخر إشار إليه بقوله وفي قول فليست على وجه كالذي سبق في العموم أنه لا خلاف فيه ثم انتقل إلى النوع الثاني الجواب المستقل كل معنى المستقل أنه لو ورد ابتداء كان مفيدا في معناه يعني لو جاء من غير سؤال المستقل الجواب المستقل ثلاثة أنواع الجواب المستقل الذي يمثل جملة تامة ثلاثة أنواع إما أن يكون مساويا للسؤال أو أخص من السؤال أو أعم من السؤال هذه قسم عقلية هل يوجد قسم الرابع يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيجيب جوابا مستقلا قل نيش يعني مستقل أنه لو ورد ابتداءً جملة تامة تفيد معناها حتى لو غاب عنك السؤال أو نقلة الرواية ولم يرد فيها سياق القصة والحادثة والسؤال والرجل والأعراب وما نقل لك إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإذا جاء هذا الجواب المستقل فإنه إما أن يكون قص من السؤال أو أعم من السؤال أو مساويا له ولكل حكمه قال رحمه الله والمستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما فيما في السؤال من عموم أو خصوص تابعه فيه فيكون الجواب تابعا للسؤال ومثله كذلك إن كان الجواب أخص من السؤال اختصى به السؤال إن كان الجواب أخص يسأل سؤالا عاما فيجيب جوابا خاصا فإننا نحمل الجواب على ما اختص به السؤال وإن كان الجواب أعم من السؤال فهل العبرة بعموم اللفظ في الجواب أم بخصوص السؤال ربط بين المسألة وبين بين ورود العام على سبب خاص وأعطاها حكما واحدا وهي المسألة المشهورة عند الأصولين هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب يرد سبب السبب قد يكون سؤالا وقد يكون حادثة وقعت بر النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى أسفاره برجل قد سقط وعليه زحام وقل ظلل قال ما هذا قالوا صائب فقال ليس من البر الصيام في السفر الجواب الآن عام عم من الحادثة التي وقعت يأتي الأعراب فيسأل عن جماعه لزوجته في نهار رمضان فيقول عليه الصلاة والسلام أعتق رقبا ثم يذكر له ترتيب الكفار ويأتي الرجل الذي ظاهر من زوجته أو تأتي المرأة التي ظاهر منها زوجها فتشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل الآية الكريمة بلفظ عام الذين يظاهرون منكم من نسائهم وليس خاصا بالمرأة فأنت بين لفظ عام وسبب خاص أو سؤال خاص إذن لا فرق بين أن يكون أن يكون ورود الجواب على سبب أو على سؤال فكل منهما سبب لكن السؤال سؤال صريح وأما الحادثة فتقع وإن لم يسأل صاحبها فيأتي الوحي أو يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التي يرد فيها الجواب على سؤال خاص أو سبب خاص تردد فيه النظر بين العلماء هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب الجمهور والأكثر من كل المذاهب على أن العبرة بعموم اللفظين ولذلك ما زالت أحكام كفارة الجماع في رمضان والظهار والقتل ومثلا كفارة اليمين وكثير من الوقائع التي جاء أصحابها يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم أو نزل الوحي بالجواب لا زال الاستنباط من تلك النصوص أحكاما لهم ولأمة الإسلام إلى يوم القيامة النظر الفقهي كان إلى عموم اللفظ وليس إلى خصوص السبب فلذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وللحنابلة قول آخر باعتبار خصوص السبب وهو منقول أيضا عن الإمامين مالك والشافع رحمه الله الجميع فالنظرها هنا يعني كما سئل مثلا عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء يسأل عن بئر خاص في المدينة تلقى فيها الحيض وفيها بعض النجاسات فيسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب جوابا عاما السؤال خاص والجواب عام قال الماء طهور لا ينجسه شيء فالنظر إلى عموم اللفظ طيب يبقى السؤال فإن كان العبرة لعموم اللفظ فما فائدة السبب الذي ورد من أجله النص قالوا فائدته أن يبقى دخول السبب قطعيا في العموم وباقي أفراد العموم يظني الدلالة بمعنى القطعي أنه لا يمكن تخصيصه يخصص كل أفراد العام باجتهاد وبنظر وبأدلة لكن السبب الذي من أجله ورد العام لا يمكن تخصيصه لأنه سبب ورود النص أو سبب نزول الآية أو سبب جواب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد فلا تخص باجتهاد وبالتالي فيكون عدم قصر العموم على السبب حكماً لكنه يقصر عليه بمعنى امتناع تخصيصه وهذا هو الفارق بين من قال بذلك ومن قال بأنه يكون العبرة به فلا يعمم أفراده بيب سؤال القائلون بأن العبرة بخصوص السبب ماذا يفعلون؟ يعني هذا العراب الذي جامع في نهر رمضان فجاء الحكم والمرأة التي اشتكت ظهار زوجها فجاء الحكم عموما ماذا يقولون؟ يقول هذا الحكم خاص؟ بأوسى بن الصامت زوج هولى وهذا خاص بالأعراب الذي جامع في نهار رمضان وكفارة حلق الرأس في الحرام خاص بكعب بن عجرة فقط ويجعلون هذا الحكم لشخص واثنين وثلاثة فقط في الشريعة الجواب لا لكن الفرق في ترغيقة الاستنباط الأحكام فمن يقول إن العبرة بخصوص السبب يقول إن غيره لا يدخل فيه إلا قياسا النص خاص بهؤلاء الذين من أجلهم ورد النص وبقية الأفراد إن اشترتت معها في المعنى الذي من أجله ورد الحكم التحقت به قياسا لا لفظا لا عموما والجمهور يقولون لا بل العبرة بعموم اللفظ اللفظ عام ولأنه, عام ولأنه عام فالعبرة به يعني استنباط الحكم منه وفرق كبير بين أن يكون الحكم مبنيا على دلالة النص من لفظ عام وبين أن يبنى على قياس من حيث رتبة الأدلة وقوة كل منهما يعني مثل ذلك أيضا في الأمثلة التي مرت معنا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب فما قال يجوز أو لا يجوز سأل أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم قال فلا إذن هذا جواب مستقل أو غير مستقل غير مستقل غير مستقل قلنا الإجابات بنعم أو لا إجابات غير مستقلة ما حكمها الجواب غير مستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قوله وخصوصه فيبقى الجواب تابعا للسؤال وأنثلة هذا وتطبيقاته في النصوص الشرعية كثيرة وفيرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فائدة قيل ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابه وهو بكل شيء عليم هذه لطيفة وفائدة ختم بها المصنف رحمه الله فصل الأول من فصلي مجلسنا اليوم يا من الشائع في كلام الأصوليين يقول ما من عام إلا وقد خص ما من عام إلا وقد خص حتى هذه القاعدة مخصوصة ما من عام القاعدة عام يقول ما من عام إلا وقد قص حتى هذه القاعدة مخصوصة باستثناء ما الاستثناء قالوا نوعين من الألفاظ في الشريعة إن الله بكل شيء عليم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ليش قالوا ما في شيء استثنى كل دابة موجودة خلقها الله ساق رزقها هذا لا يستثنى منه شيء وإن الله بكل شيء عليم ونحوه وهو بكل شيء عليم وأحفظ بكل شيء علما أيضا لا يستثنى منه شيء قالوا مثل هذين النصين لم يدخلهما تخصيص وباقي العمومات مخصوصة. طيب أقول هذه عبارة شاعت وذاعت وتداولها الأصوليون في الكتب وجلسوا يناقشون في هذين الدليلين. طيب ليش ما نلحق بها أمثالا مثل إيش؟ قالوا إن الله على كل شيء قدير. قالوا لا هذا لا يدخل فيه كل شيء كيف؟ قالوا نعم المعدوم والممتنع المستحيل وجوده عقلا لا يدخل وناقشوا في يعني مناطق ومضائق ضيقة جدا ليس هذا محل بسطها طيب الله خالق كل شيء الله يخرج منه الذات الإلهية فإنها غير مخلوقة هكذا دخلوا في يعني أمثلة قالوا لم يسلم لهم إلا هذان المثالان علم الله بكل شيء والرزق بكل داب قال بعضهم لا حتى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أيضا مخصوص بماذا قالوا بالأي دابة خلقها الله ثم فنيت أو حان أجلها في أول ساعة من خروجها هذه الحياة كجنين تريده أمه فسقط ميتاً قالوا ذا فما نال من رزقي شيئاً وأجابوا قالوا بلى رزقه حصل ولو بنفس حصل له وتردد في صدره على كل حال النقاش هنا في أمرين الأول في فهم القاعدة وقد فهمتموها والثاني في مناقشتها وتحريرها والصواب الذي عليه بعض المحققين أن القاعدة لا تسلم ما من عام إلا وقد خص بالكثير من عمومات الشريعة محفوظ باق على عمومه لا يستثنى منه شيء وهذا كثير ولما ضرب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمي أمثلة لذلك قال افتح كتاب الله وابتدي من أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذا عموم أل هنا للإستغراقية فكل حمد مستحق لله يقول هذا لا يستثنى من شيء وهو عموم باق على عمومه رب العالمين الله رب العوالم كلها علويها وسفليها لا يستثنى من ذلك شيء عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الوحش وعالم الحشرات وعالم الذر وعالم الملائكة ما يستثنى من هذا الشيء وسرد رحمه الله جملة من الأمثلة أن العمومات فيها باقية على عمومها فإطلاق غلبة التخصيص على العمومات لا يصح ولا يسلم والقول بأنه ليس في القرآن عام لم يخص إلا هذين المثالين أيضا فيه نظر والله أعلم وكثير يعني ما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب لا وجه من وجوه الرب متطرق لكتاب لا لا لفظا ولا معنا لا قديما ولا حديثا لا في علم الغيب ولا في سبق ولا فيما ما يتنبأ به ما ذكر القرآن هدى للمتقين هذا عموم وإن دخله التخصيص فيما ما بعد فعلى كل حال أمثلة هذا كثيرة والله أعلم نعم صل الله إليكم. قال رحمه الله أصل يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له مع على كل ما له مع على كل معانيه قال يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه ومثناه يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له مع على كل معانيه على كل معانيه هذه مسألة عموم المشترك والخلاف فيها شهير ينسب إلى الإمام الشافع رحمه الله والمقصود باللفظ المشترك اللفظ الذي يتناول أكثر من معنى على سبيل الحقيقة في كل لأنك لو قلت مثلا إن لفظة, لفظة مثلا بحر تطلق على البحر المعروف الماء المالح الذي يقابل اليابسة ويطلق على الإنسان كثير الكرم يقال له بحر وكثير العلم يقال له بحر وكثير البذل والعطاء والجود يقال له بحر فهذا بحر بعلمه وهذا بحر بماله تقول لا إطلاق البحر على الماء المالحي إطلاق حقيقي وإطلاقه على ما عداه مجازي ليس هذا هو المشترك المشترك لفظ يطلق على معانيه على سبيل الحقيقة مثل ما تقول لفظة عين تطلق على العين الباصرة عين الإنسان أو الحيوان تطلق على عين الماء الجالية تطلق على الجاسوس يسمى عينا على الذهب يسمى عينا وعلى معاني أخرى فإطلاق هذا اللفظ على معانيه على سبيل الحقيقة هو من باب الاشتراك اشتراك المعاني في اللفظ الواحد على سبيل الحقيقة في كل لفظ المشترك تقدم معنا حقيقته والمراد به وكذا لفظ قرء في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ لفظ القرء في اللغة موضوعة للحيض وللطهر على حد سواء ولهذا وقع الخلاف هل تكون عدة المرأة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار والخلاف مرده إلى الخلاف في تسمية في معنى القرء لغة هذا المشترك المسألة هنا هل يحمل المشترك على جميع معانيه في النص إذا أطلق وهي مسألة فيها خلاف قال رحمه الله يصح يطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه يصح إذا ورد اللفظ المشترك في النص تحمله على كل معانيه في الوقت نفسه سواء جاء لفظ المشترك بالمفرد أو بالمثنى أو بالجمع يعني مثلا قوله تعالى لا قرؤ هذا جمع ولو جاء النص بلفظ المفرد القر بينه أيضا كذلك فلا فرق بين أن يبت بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع قال يصح لن يحمل المشترك على عمومه على عموم معانيه حقيقة أو مجازا فيه قولان وفيه أقوال أخرى في المسألة قيل لا يصح تعميم المشترك أو حمل المشترك على عموم معانيه إلا بقرينة متصلة وقيل يصح إن كان في سياق النفي فقط أما إن جاء إثباتا فلا وقيل يصح في غير المفرد مثل ثلاثة قروع فإن جاء مفردا فلا من أشهل أمثلة هذه المسألة بعض النصوص الشرعية مثل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لفظة شهدة جاءت مشتركة بين شهادة منسوبة إلى الله والشهادة منسوبة إلى الملائكة والشهادة منسوبة إلى الأول العلم فالشهادة المنسوبة إلى الله علمه سبحانه والشهادة المنسوبة إلى الملائكة والخلق من أول العلم الإقرار ولا تقول شهد الله إلا بمعنى علمه سبحانه وأما شهادة الملائكة والعلماء فهي الإقرار على ذلك لفظ واحد نص واحد فسرته بمعنى ما هذا؟ هذا حمل للمشترك على جميع معانيه ومثله الآية الشهيرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الله عز وجل ليست بمعنى صلاة الخلق من الملائكة ولا من البشر فصلاة الله سبحانه وتعالى الثناء عليه في الملكوت الأعلى ورفعة الشأن والذكر وصلاة الملائكة الدعاء بالرحمة وصلاة العباد سؤال الله عز وجل أن يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة لما وقع الفلاف في تفسير الآية فقالوا الصلاة من الله كذا ومن الملائكة كذا ومن العباد كذا قالوا ما هذا فسرتم اللفظ الواحد في النص الواحد بأكثر من معنى فحملتموه في, في معنى المنسوب إلى الله بمعنى غير المعنى المنسوب إلى الملائكة هذا نوع من استعمال اللفظ الواحد في النص الواحد على جميع معانيه أو على أكثر من معنى ومنه مثلا قوله تعالى ولا تنكحو ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هل هنا عن العقد أو عن الوطء والجمع؟ النكاح لغة يطلق على كليهما، فعقد النكاح يسمى نكاحا، فيقال نكح فلان البارحة يعني عقد النكاح، ونكح الرجل امرأته بمعنى جامعها يأتي النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوطء إن كان أحد المعنيين حقيقة والثاني مجاز فليس من مسألتنا بل من مسألة التالية ويطبق اللفظ على حقيقة ومجازه معا وإن كان اللفظ حقيقة في المعنيين فهو أيضا من عموم المشترك ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء والخلاف الشهير بين الأسف والسرين والفقهاء ملامسة النساء، هل هو اللمس باليد؟ أم هو كناية عن الجماع؟ على الخلاف، طيب، فمن رجح أحد المعنيين قال به؟ فماذا لو جاء أحد الفقهاء قال أرى أن النص يشمل الاثنين معا؟ إن كان اللمس, اللمس يأتي بمعنى اللمس باليد حقيقة، في الجماع مجازا فليس من مسألتنا بالمسألة التالية وإن قيله حقيقة في المعنيين دخل في مسألتنا فعلى كل حال هذا يرجع إلى القاعدة هل يصح حمل اللفظ المشترك على معانيه من يجوزه له أن يفسر النص بذلك ومن يمنعه يرفض ذلك ويتعين عليه حمل اللفظ على أحد معانيه كيف يصنع عليه بالترجيح ليش قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قور إن لماذا قال الحنفية الحنابلة هو الحيض وليس الطهر بأدلة وقراء ومرجحات ليش قال الماركية والشافعية لا بل هو الطهر بأدلة ومرجحات وقرائن أخرى هذا قيد مهم وستأتي أيضا هنا قيد آخر يأتي وهو مما ذكر في بعض الأقوال في المسألة أنه لا يصح لا المشترك على معانيه إلا في عدم التنافي يعني أن يكون المعنيان متنافيين يعني مثلا في الآية ما أحد قابل المطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروين هو الحيض والطهر معا لأنه إما هذا وإما هذا حيث أمكن يتخرج الخلاف في المسألة قال المصنف رحمه الله يصح يطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده لأن من الأقوال أنه لا يصح حمل المشترك على جميع معانيه إلا إذا كان مثنى أو جمع، هما المفرد فلا فأشار إلى المذهب في المسألة المسألة الثانية حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً نعم حسن الله أريكم قال واللفظ على حقيقته ومجازه يعني يصح إطلاق اللفظ أطفاً على قوله يصح إطلاق جمع المشترك نعم قال هو اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا وهو ظاهر فيهما إذا وهو ظاهر فيهما اذ لا قرينه فيحمل عليهما كعام من تقدم قبل قليل مثال حمل اللفظ المشترك على معانيه وضربت لكم مثالا بحفظ لحمل اللفظ على حقيقته ومجازه مثل الا لمستم النساء اللمس حقيقة في الجس باليد مباشره ومجاز في الجماع. طيب إذا ترجح هذا فقلنا هذا حقيقة وهذا مجاز هل يصح حمل اللفظ على معنيه قال يصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا لكن هناك في المشترك يصح إطلاق جمع المشترك على معانيه حقيقة وفي قول آخر أنه أيضا مجاز إذن يصح للفقيه أن يفسر النص الذي جاء فيه لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز معا يصح حمله عليهما هل يجوز لفقيه أن يأتي للآية الكريمة في سورة النساء المائدة أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فيقول حمل الآية على المعنيين لمس النساء باليد والجماع فكلاهما يشرع فيه التيمم عند عدم الماء الجواب على القاعدة نعم من يرى جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا كما هو المذهب هنا في كلام المصنف فإنه يصح قال وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما كالعام إذا تناول أفراده لا فرق ومنه الآية الكريمة في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم من الأولاد؟ أولاد الصلب الذكور والإناث طيب يدخل في هذا أولاد الأولاد نعم فولد الولد ولد كما أن أبا الأبي لكنه مجاز لا لا حقيقة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة يحد أنا النبي لا كذب أنا, أنا ابن عبد المطلب هو ابنه أو ابن ابنه فكيف يقول أنا ابن عبد المطلب مجازا إذن ابن لابني ابن وولد الولد ولد كما أن أبى الأبي أب لكنه مجاز في الآية يوصيكم الله في أولادكم هذا اللفظ بعمومه له حقيقة وله مجاز الحقيقة أولاد الصلب المباشرين ذكورا وإناثا ومجازه أولاد الأولاد وإن نزلوا فإن الآية أيضا تشملهم في أحتام الميراث يوصيكم الله في أولادكم فهو حقيقة في ابنه الصلب مجاز لما نزل من الأبناء والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن تنافيا كف عدل أمرا وتهديدا امتنع وألحق بذلك المجازان المتس وألحق بذلك المجازان المتساويان هذا كالقيد في المسألة حمل اللفظ على حقيقته ومجازه حمل المشترك على معنيه أو معانيه الشرط الإمكان وعدم التنافي ليش عدم التنافي؟ لأنك لو جمعت بين معنيين متنافيين كان تناقضا وإن كان مذهبك جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه لكنه إذا تنافى فلا يمكن لأجل التنافي فهذا كالقيد. قال مثل إفعل. ومر بك أن من صيغ الأمر ما يأتي بمعنى التهديد وبمعنى الإلزام وبمعنى الأمر طيب افعل لا يمكن أن تحمل في لفظ واحد على أمر وعلى تهديد معا لأن الأمر يستوجب الفعل الموجب للثواب والتهديد بعكسه قال امتنع يعني لأجل التنافي قال وألحق بذلك المجازان المتساويان إذا كان للفظ أكثر من مجاز فإنه يحمل على أحدهما لا على كل معانيه إذا تساوت متى يحمل على حقيقته ومجازه؟ قال قبل قليل ومجازه الراجح. فأما إن كان أكثر من مجاز متساوياً فإنهما يتنافيان في حمل اللفظ عليهما فلا بد عندئذ من قرينة ومرجح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يعني هذا مثل ما يقولون في المثال كمن حلف لا يشتري دار زيد. الحقيقة هنا أن يباشر الشراء بنفسه حلف أن لا يفعل فإنه يمتنع طيب هل يدخل في حلفه فيحنث لو بعث وكيله فاشترى هو مشترى بنفسه لكن الوكيل لما اشترى اشترى له حلف بالله لا يشتري تلك الدار دار زيد وبعث وكيله فاشترى يحنث أو لا يحنث هنا حملت اللفظ على المجاز طيب إذا قلت شراء الوكيل طيب السوم لو دخل يسوم هل يحنث بالسوم وإن لم يشتري العقل لأن السوم أيضا شراء هذا مثال للفظ له مجازان متساويان اللفظ في معناه الحقيقي في الشراء أن يباشر العقد بنفسه ولم يفعل طيب فعندنا مجازان متساويان السوم وشراء الوكيل لا يصح حمل اللفظ على المجازين المتساويين معا بل على أحدهما إذا تساوى المجازان ولا مرجح لأحدهما فهذا مرد ذلك عند الآمدي وابن الحاجب أن ذلك يعود باللفظ إلى الإجمال لفظ ليس له حقيقة أو امتنعت حقيقة ومجازان فيه متساويان في المعنى كالمثال الذي ذكرت لك فإنه يحمل عليهما إذا كان أحدهما أرجح أو بقرينة أما إن تساويا فيمتنعون كما قال المصنف رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودلالة, ال... ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة تقدم معنى فيما سبق في صيغ العموم دلالة الاقتضاء وهو كل ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا كل لفظ يتوقف عليه صحة الكلام أو صدقه قيقة أو شرعا يعني كل المقدرات وكل الجمل التي يتوقف عليها تقدير لفظ يسمى المقتضى فهل المقتضي اللفظ الذي يقتضي ذلك اللفظ المقدرة له عموم هذا ما يسمونه بدلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه تجاوز سبحانه وتعالى الخطأ والنسيان هذا اللفظ في تجاوز الخطأ والنسيان صريح أو له ظاهر في المعنى أن التجاوز بمعنى رفع الإثم لكن على اللفظ الذي لا يصح عند المحدثين ويضرب مثالا في الأصول إن الله وضع لي أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان السؤال هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان والمرفوع عن الأمة يعني لا يقع في الأمة خطأ ولا نسيان الجواب لا حقيقته موجودة وقائمة وما يزال الخطأ واقعا والنسيان واقعا فما المرفوع إذن؟ المرفوع حكمه طيب الحكم نوعان حكم دنيوي وحكم أخروي الحكم الدنيوي ما يتعلق بذلك الفعل خطأا كان أو نسيانا من أحكام يعني بالخطأ أتلف مال إنسان بالنسيان أتلف متاعه هي أحكام دنيوية في غرامة في أرش جناية في قيم متلفات في تعويض للشيء الذي أتلفه والحكم الأخروي الإثم والعقاب طيب فهل يصح أن يستدل بمثل هذا النص على أنه طالما كان دلالة اقتضاء فنحملها على عمومها فنقول يعم جميع مقدراته الحكم الدنيوي والأخروي معا ومثله تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي الأسماء الشرعية المنفية فأنت تقدر فيها تقديرا للخبر لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة فيختلف المعنى فإذا قلت لا صلاة صحيحة أصبحت قراءة الفاتحة يركن لا تصح الصلاة إلا بها وإذا قلت لا صلاة كاملة أصبحت الصلاة صحيحة من غيرها لكن الأفضل قراءة الفاتحة فيها لا نكاح إلا بولي لا نكاح صحيح أو لا نكاح كاملة والفرق أيضا كالفرق في مسألة الصلاة فعندئذ نتكلم في دلالة الاقتضاء قال رحمه الله دلالة الاقتضاء والإضمار عامة تشمل المقدرات كلها لأجل أنها دلالة مضمرة ومن دلالات الإضمار قصد العموم فيه وهذا عند أكثر الحنابلة وأكثر المالكية إلافاً لبعض الأصوليين كالقاضي أبي يعلى والغزالي والرازي والآمدي وهؤلاء رأوا أنها مجملة وبالتالي فتحتاج إلى بيان ولا بد من تحديد بعض المعاني المرادة دون غيرها أحسن الله إليكم قال على رحمه الله ودلالة الاقتضاء والإضمار عام ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فلو نوى معينا قبل باطنا ويعم المكان والزمان فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا هذه مسألة عموم المفعول المحذوف يتكلم بجملة فيبقي المفعول محذوفا ومن دلالات حذف المفعول قصد العموم يعني مثلا في آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدم إيش؟ فين عم المفعول؟ لا تقدموا ماذا؟ دوف. المفعول في الآية محذوف لا تقدموا بين يدي الله ورسوله طيب ولو أراد الله عز وجل أن يذكر المفعول لذكره لكنه في اللغة في مثل هذا السياق حذف المفعول مقصود ما الهدف؟ إرادة العموم لا تقدم رأياً هوى عادةً تقليداً إرث أباء وأجداد هوى نفس حكماً لا تقدم شيئاً بين يدي الله ورسوله هذا بلاغة عربية ولها دلالة شرعية حدث المفعول يراد به الدعمين واضح؟ طيب الآن السؤال هنا قال حدث المفعول أيضا يفيد العموم قال ومثل لا أكل سكت قال والله لا أكل اليوم ما يأكل إيش ما سما مفعولا طيب هل يحنث بأي شيء يأكله قال مثل لا أكل أو هذا أسلوب نفي طيب لو كان شرطا قال إن أكلت فعبدي حر وما حدد ماذا يأكل فهل يحنث لو أكل تمرة لو أكل لقمة قالوا مثل لا آكل أو إن أكلت وقصد بالمثالين تنويع الصيغتين نفي وشرط سواء حذف المفعول في أسلوب النفي أو أسلوب الشرط فإنه يفيد العموم قال ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبد حر يعم مفعولاته خلافا لأبي حنيفة والرازي قالوا لا طالما لم يسمي المفعول ليس له عموم ما فائدة هذا؟ قال فيقبل تخصيصه لأنه عام فلو والله لا آكل اليوم وبعدين رأيناه بعد العصر يأكل لبانا قلنا يا فلان ما قلت لا تأكل قال لا هذا ليس أكلا هذا مضغ إذا قال لا أنا قصت يعني لا أكل الدعوة التي دعينا إليها اليوم عند فلان وما قصتني لا أكل في البيت فبدأ يقصد شيئا غير الذي تلفظ به لأننا حملنا اللفظ على العموم يقبل تخصيصه قال المصنف فلو نوى معينا قبل باطنا لو نوى بقوله لو أكلت أو إن أكلت ألفا أو وصية أو عتقا أو علق أي شيء أو نذرا لو قال نويت شيئا ونوى شيئا مخصوصا بلفظه المفعول المحذوم قَالْ قُبِلَ باطنا معنى قُبِلَ باطنا يعني ديانة بينه وبين الله عز وجل لأنه لا أحد يعرف هو الذي حلف هو الذي نذر هو الذي تكلم فالأمر بينه وبين الله فإذن يعم المفعولات ولأنه يقبل التخصيص فلو نوى يعني أصبح التخصيص بالنية هل يجوز هذا؟ نعم هذه مسألة تخصيص العموم بالنية يتكلم بلفظ عام لا أنا نويت كذا فجعل التخصيص بنيته لا بلفظه قال فلو زاد لحما ونوى معينا إيش يعني قال والله لا أكل لحما قال والله لا أكل لحما بعد الرأيناه يتغدى سمك قال لا أنا قصدي اللحم الأحمر فلو نوى معينا قبل باطنا ولو زاد لحما يعني حالف قال والله لا أكل لحما أو قال إن أكلت لحما فعبد حر ثم نوى معينا قال أنا قصدي لحم الجمل خاصة كنت أنوي هذا نوى فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا وهنا وافق حتى الحنفية لما؟ لأن المفعول هنا ليس محذوفا وقد سماه وإنما التفصيص بنيته فقالوا يقبل باطنا وهذا الذي وافق فيه حتى الحنفية والله أعلم سن الله إليكم قال رحمه الله والعام في شيء عام في متعلقاته هذه مسألة شهيرة تنسب إلى الإمام القرافي رحمه الله شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي وهي من المسائل التي أذاعها وأشاعها وانتشرت من بعده وهي قوله رحمه الله إن العام إذا ورد في نص إنما يتناول عموم اللفظ أما متعلقات العموم فلا يدخلها العموم يقصد بالمتعلقات ظرف الزمان وظرف المكان وأحيانا ما يتعلق به من صفة وشرط وحال قال العموم لا يتناول إلا اللفظ العام وأما باقي السياق فلا يدخله قال والله لا أصوم أو قال والله لا آكل طعاما فإنه إن لم يحدد شيئا قال فلا يدخل في ذلك عموم الزمان ولا المكان وإنما يتعلق باللفظ الذي وقع فيه العموم وهذه المسألة حار الإمام القرافي رحمه الله في أكثر من كتاب له وذكر أنه شغلته المسألة وأنه ظل يناقش فيها وقهاء زمانه وأصولي المذاهب في عصره وأنه حار فلم يجد فيها جوابا محررا وتبنى المسألة فكل من جاء بعد القرافي رحمه الله عاولوا تقرير جواب عن الإشكال الذي صاغه وأجابوا بعدة إجابات اقتصر المصنفون رحمه الله لا ترجيح خلاف ما قرر القرافي من غير دخول في تفصيل الجواب قال والعام في شيء عام في متعلقاته إذا ورد النص وفيه لفظ عام فإنه يتناول عموما ما يتعلق باللفظ كما قلت لك كفر الزمان والمكان والمفعول مثلا أو الصفه والشرط والحال الذي يأتي مصاحبا للعام في لفظه صاحب أصل الكتاب التحرير الإمام المرداوي لما جاء للمسألة قال والعام في شيء عام في متعلقات قال إلا من شذ من يقصد قرار. يقصد القراف رحمه الله واعتبر قوله شذوذا لأنه خلاف ما قرر فقهاء المذاهب في مختلف المذاهب يعني الأربعة وغيرها والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ونفي المساوات للعموم ونفي المساوات للعموم هذه واحدة من مسائل العموم وهو عموم نفي المساواة وأمثلة ذلك في النصوص الشرعية متعددة يعني مثل قوله سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوي يعني لا يستوي المؤمن والفاسق لا يستوون في إيش في الدنيا أو في الآخرة <تصفيق> الآية ما حدد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الدنيا أو في الآخرة أو في أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله وكل نص ورد فيه نفي المساواة هل يراد به العموم؟ قال رحمه الله ونفي المساوات للعموم خلاف للحنفية وبعض كبار الشافعية كالغزالي والرازي قالوا لا نفي المساواة مخصوص بما سيق النص له فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون في عيش أما الذين آمروا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا خلاص فقالوا نفي المساواة في السياق الذي جاء لأجله والأصريون قالوا هو شبيه بحذف المفعول ألم يعم؟ فكذلك نفي الاستواء ما حدد متعلقه فيعم أيضا طيب من تطبيقات المسألة إذا كان الفاسق لا يسوى أو لا يساوى بالمؤمنين فهل يدخل في ذلك صحة ولاية الفاسق في النكاح؟ إذا كان أباً أو أخاً أو كان جدا، وأراد نقاح موليته ومن شروط الولي في النكاح العدالة إذا كان فاسقا يصح قالوا إن قلتم يصح فقد ساويتموه بالمؤمن العدل والله يقول لا يستون وهذا نفي للمساواة فهذا في أسلوب الاستدلال يصح يصح أصوليا هذا راجع إلى مسألتنا فإذا قلت نفي المساواة للعموم وناقشك شخص فقلت له الله عز وجل قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لو قال لك يا أخي الآية مقصود بها نفي المساواة بينهم في جزاء الآخرة يقول له القاعدة نفي المساواة نفي للعموم أو عموم نفي المساواة ومن لا يقول به كالحنفية والغزالي والرازي رحمه الله الجميع لا يجعلون طريقة الاستدلال هذه صحيحة لأن نفي المساواة متعلق بما جاء النص في سياق نفيه وهكذا نعم سواء كان نفيا إخوة أو كان استفهاما هل يستوون هل يستويان مثلا ألا تذكرون في أكثر من آية كما في سورة هود و النحل سواء جاء استفهاما أو جاء نفيا فإن المعنى فيه ما واحد والقاعدة واحدة أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق تخصص به يخصص بما يخصص به العام ورفع كله تخصيص أيضا هذه آخر مسائل الفصل وهي آخر مسائل مجلسنا اليوم بعون الله عموم المفهوم المفهوم نوعات مفهوم موافقة ها؟ ومفهوم مخالف مفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في النص فلا تقل لهما أفق ولا تنهرهما نهى الله عن التأفف في وجه الوالدين يساويه ويوافقه في الحكم كل أذن يكون صورة من صور الأذى للوالدين فإذا كان التأفف ممنوعا فمن باب أولى ما زاد على التأفف من صور العقوق والعياذ بالله السب والزجر والنهر أو الضرب أو اللعن عياذا بالله وهو أيضا موافق للمنطوق في الآية هذا يسمى مفهوما موافق وله درجات والثلاثة المساوي والأولى ونحو ذلك النوع الثاني مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق قال الله تعالى في المطلقات وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب وإذا كانت المطلقة غير حامل لا تدخل في حكم الآية ولا تجب لها النفقة هذا مفهوم موافقة وهذا مفهوم مخالفة. النوعان مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. هل هو لفظي في النص؟ لا المفاهيم عقلية. يعني الآية قالت فلا تقل لهما أُف لفظ الآية ما تناول غير ذلك. وإن كنا ولات حمل لفظ الآية تكلم عن الحوامل. فإذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة إلىهما ليس لفظيا فنحن كل شغلنا في العموم والخصوص على الدلالات اللفظية. المفاهيم معنوية عقلية لا لفظية لكنهم أجروا عليها حكم الدلالات اللفظية قال والمفهوم مطلقا يعني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة والمفهوم مطلقا نعم ولأنه عام يدخله تخصيص فهل يصح تخصيص المفاهيم؟ الجواب نعم على القاعدة والمفهوم مطلق عام فيما سوى المنطوقي. وهذه القضية محل خلاف بين الأصوليين فخالف من ذلك مثلا الحنابلة بن عقيل ومنهم الغزالي وحتى الموفق بن قدامة تبع للغزالي في روضة الناظر وشيخ الإسلام بن تيميا كذلك خالفوا في مسألة عموم المفاهيم قالوا لا يعم ويصدق المفهوم تكفي المخالفة في صورة من الصور لصدق اللفظ الذي حمل معنى المفهوم قال رحمه الله عام يخصص بما يخصص به العام يعني مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم طيب لو قتل غير الصيد ما الصيد؟ كل حيوان يصاد لأجل أكله طيب فلو صاد حيوانا مفترسا صاد حيوانا مخوفا من أذاه وليس صيدا يراد به الانتفاع به أو أكله لا يدخل في الآية فيجوز للمحرم هو محرم كما نقل الإمام أحمد ونقل عنه رحمه الله يجوز لأنه ما دخل في النهي هذا مفهوم مفهوم مخالفة قال لا تقتل الصيد فغير الصيد يجوز قتله مفهوم مخالفة للنص يجوز قتله مطلقا قال فيخصص المفهوم بما يخصص به العام ما الذي يخصص به العام كل ما مضى معك من أنواع التخصيص التي ساقها المصنف رحمه الله قال ورفع كله تخصيص أيضا يعني رفع المفهوم كله نوع من التخصيص تخصيص من إيش؟ من المنطوق أنت ما أتيت بمفهوم الموافقة إلا موافقاً لماذا؟ للمنطوق ومفهوم المخالفة مخالفة لإيش؟ للمنطوق فإذا رفع مفهوم الموافقة بأكمله النص أو مفهوم المخالفة هو تخصيص من ماذا؟ من المنطوق المنطوق له دلالة مفهوم فإذا رفعته كله فأنت مخصص لللفظ بأن تقول إنه لا مفهوم له هو نوع من التخصيص المخالف في المسألة في مسألة عموم المفاهيم يوشك أن يكون الخلاف لفظيا لا حقيقة له مثلا الرازي والآمدي يرون أن الخلافة في عموم المفهوم خلاف لفظي لا يتحقق ليش؟ قالوا لأن مفهوم الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق يعني مثلا في أنصبة الزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الزكاة طيب والغنم غير السائمة يعني المعلوفة لا زكاة فيها هذا مفهوم مخالفة طب هل تقول بعمومه يعني كل غنم معلوفة لا زكاة فيها؟ هذا عموم من لا يقول بأن المفهوم عام لا يخالف هنا في المسألة فأين الخلاف خلافهم في أن عموب المفهوم هل هو مستفاد من لفظ المنطوق وباتفاق أن العموم لا يستفاد من اللفظ لأن اللفظ ما تكلم إلا عن المنطوق والمفهوم أخذ منه موافقة أو مخالفة فإذاً لهذا نقول الخلاف لفظي فإن نفات عموم المفاهيم ماذا يقصدون يقصدون استفادة العموم من اللفظ والقائلون بالعموم يقولون بأنه يدل عليه فبالتالي لا يتحقق فيه الخلاف فنفات العموم يقصدون ثبوت العموم باللفظ وهذا لا خلاف فيه لأن القائلين بعموم المفاهيم لا يزعمون أنه مستفاد من اللفظ بل من مفهومه الموافق أو المخالف تم هنا كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل ويبقى في أبواب العمومي ثلاثة فصول أو فصلان وآخر وثالث قصير نأتي عليها في مجلس الشهر المقبل إن شاء الله تعالى سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح وأن يسددنا وإياكم ويوفقنا لما يحب ويرضى وأن يديم علينا وعليكم فضله وتوفيقه وهداه ورضاه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل ذا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين